وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحن مع الدرس المئة واثنين أو اثنين ومئة من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر أي معتقد أهل السنة والجماعة وهذه العقيده حمل اللواء لوائها امام خلف امام وممن حمل لوائها كما قلنا لكم شيخ الاسلام الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله وكما تعلمون اخوتي ان مساله العقائد ليست مساله تقليد لان المساله ليست مساله اجتهاديه حتى يقال باننا قد قلدنا احمد بن حنبل عليه رحمه الله او ان نقول باننا لسنا مقلدين للشيخ الاسلام ابن تيميه ولا مقلدين للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله فهذه المسائل ليست مسائل اجتهاديه كما نقل الينا حملة القران القران فحفظناه وعملنا به وقلنا باننا لسنا مقلدين وانما هم بلغوا لنا رساله وكذلك نقلوا لنا الحديث نقلوا لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه العقائد مثلها مثل القران مثلها مثل الحديث نقلت لنا نقل لنا ان هذه عقيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذه عقيده اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شيخ الاسلام ابن تيميه مجتهد في هذه العقيده ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجتهد في هذه العقيده ولا الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله مجتهد في هذه العقيده بل كلهم مبلغون كلهم مبلغون كما بلغوا بان الزنا حرام هل سمعتم ان احدا من الناس يقول انا مقلد للامام احمد او للامام ابو حنيفه عليه رحمه الله او للامام الشافعي في تحريم الزنا تحريم الزنا مساله مجمع عليها مساله قطعيه ولا يجوز ان يقال فلان مقلد للامام الشافعي في تحريم الزنا او مقلد للامام مالك في تحريم الخمر كل المسلمين مجمعون ومتفقون على ان هذه المسائل ليس فيها تقليد لان فيها اجماع كذلك مسائل العقائد عقائد اهل السنه والجماعه لا يجوز ان يقول احد من الناس انا لست مقلدا لشيخ الاسلام ابن تيميه ولا ولا للشيخ محمد بن عبد الوهاب في مساله العقائد هذا دين يا اخوان كما انه لا يجوز ان تقول انا مقلد في القران ل فله من الناس كدوا هؤلاء نقلوا والقراء هم عباره عن نقلوا وامناء نقلوا هذا القران لنا كذلك علماء اهل السنه والجماعه هم امناء على هذه العقيده نقلوها وثبتوا عليها وناصروها وبثوها بين الناس وبثوها بين ان الناس ف زعم بعض الناس ان هذه يعني فيها تقليد وفي اجتهاد هذا يدل على انه يعني الجاهل في العقائد لا يستطيع ان يفرق بين المسائل الاجتهاديه والمسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد بين المسائل التي يكون المخالف فيها ماجورا وبين المسائل التي يكون فيها المخالف ضالا او كافرا او ماجورا غير ماجور فلا بد لنا ان نعلم حينما نقول عقائد اهل السنه والجماعه ان نعلم ان هذه كلمه خطيره يجب ان يتوقف عندها الجميع وكما عودناكم اننا دائما نتكلم و نذكركم بما مضى من الدروس وكنا في المره الماضيه قد اتممنا الكلام عن المسيح الدجال وعن عيسى عليه الصلاه والسلام وتكلمنا عن صفه عيسى عليه الصلاه والسلام وقلنا بانه يعني ادم احمر البشره وانه يعني له لمه تصل ما بين كتفيه وذكرنا ايضا من الفوائد انه ينزل عند المناره البيضاء الشرقيه دمشق وينزل عند وقت الفجر وان الامام المهدي يامو بعيسى عليه الصلاه والسلام وقلنا بان عيسى عليه الصلاه والسلام يمكث في الارض مقدار 40 سنه يمكث مقدار 40 سنه وقلنا بان المسيح عليه الصلاه والسلام يقتل المسيح الدجال يقتل المسيح الدجال والفرق بين المسيح عيسى عليه الصلاه والسلام وبين المسيح الدجال ان المسيح عيسى عليه السلام هو مسيح الهدى واما المسيح الدجال فهو مسيح الضلال وسمي المسيح عيسى عليه الصلاه والسلام بالمسيح لانه يعني في كما قال بعض اهل العلم لان زكريا مسح عليه زكريا عليه السلام مسح عليه او لانه كان يسيح في الارض ويمسح الارض كما نقول فلان مساح وقيل لانه يعني كان مسيحا بمعنى انه صديق وقيل لانه كان ممسوح القدمين وقيل لانه كان مسح من الجمال مسح من الجمال اختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا اما يعني المسيح الدجال فهو مسيح لانه اعور وكل اعوار في اللغه العرب يسمى مسيحا يسمى مسيحا وكذلك قلنا بانه دجال ولما ايضا مختلفون في سبب تثنيه الدجال بعضهم قال لانه يدجل الارض يعني يقطع الارض لان الدجال لا يترك مكانا الا ويقطعه ويدخل فيه فهذا من الدجل اي من الانتقال من مكان الى مكان وقيل ايضا دجالا لتمويهه وتلبيسه على الناس وقيل ايضا دجال لانه الدجل من باب طلي الجرب بالقطران فهذا يسمى دجلا يسمى ماذا دجلا فقال هو يلبس الحق او يغطي الحق ويستره يغطي الحق ويستره فكل من يغطي الحق يستره فهو دجال ولذلك كما صح في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يخرج الدجال حتى يسبقه اكثر او يسبقه 30 دجال كل منهم يدعي انه المسيح الدجال كل هؤلاء سيخرجون قبله الدجال وبعد ذلك يظهر الدجال الاكبر يظهر الدجال الاكبر وكما قال يعني الاخضري قال وقد جاء الحديث عن خير الورى لن يخرج الدجال اعني الاكبر حتى تجيء قبله دجاجله كل يلوذ بطريق باطله من لم يلوذ بالمنهج محمدي با بسخط الله قول الامدي ف هذا يعني سبب تسميتي بالمسيح وسبب تسميتي بالدجال وسبب تسميتي بالدجال ايضا يعني تكلمنا في الدرس والدروس الماضيات عن يعني الخلاف في بعض الروايات انه ينزل وقت العصر او ينزل وقت الفجر وقل بان الروايه الصحيحه في ذلك انه ينزل وقت الفجر ولذلك قال وانه يقتل للدجال ببابل الدخل خلي عن جدال يعني أترك الجدال وتمسك بالثابت على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ضمن بيتا في الجنة لمن ترك المراءة وهو محق آآ وقل ايضا بان عيسى عليه الصلاه والسلام بعد ان يقتل الدجال كذلك يلاحق انصاره من اليهود ومن المرتدين فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر وكل شيء حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وفي روايه دجال تعال فاقتل هاء هناك يعني في هذه المعركه لا يبقى يهودي ليست المعركه كما يظن بعض الناس الان في فلسطين في هذا الوقت الراهن سينظف اليهود تنظيف سيتم تنظيف واباده كامله للعرق اليهودي الذي يبقى على يهوديته يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيبحث المسلمون عنهم فلا يبقى يهودي ولا يبقى حجر مختبئ خلفه او يهودي او دجال حتى ليس فقط اليهود كل اتباع الدجال يقول الحجب والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وفي روايه هذا دجالي تعال فاقتله تعال فاقتله لا شجر يتحالف مع اليهود وهو شجر الغرقد هذا فقط هو الذي يخفي اليهود اما باقي ما باقي يبادون يبادون ولا يبقى منهم احد وقل بان المسيح الدجال يمكث في الارض 40 سنه يوم كاي 40 شهر 40 يوما يوم ك سنه ويوم ك شهر ويوم ك اسبوع وسائر ايامه كايامكم او كما قال صلى الله عليه وسلم واساء ذلك كما ورد في بعض الروايات انه من دعواه وزعم وزعمه وزعمه للالهيه انه يامر الشمس فتتوقف مده سنه ثم يامرها فتمكث مده شهر ثم مده اسبوع ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حينما اقيل له يكفيه او يجزئه صلاه يوم قال لا اقدر له قدره فيقدر لهذا اليوم قدره يقدر لهذا اليوم قدره فالمسيح الدجال يمكث 40 يوما وقلنا بانه لا بد من بث الاحاديث التي تتكلم عن الدجال لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر وي بث هذه الاحاديث وما من نبي اتى كما قال صلى الله عليه وسلم الا وحذر امته الدجال ولذلك هذه الاحاديث ما يجب على معلم الصبيان ان يعلمه هذه الاحاديث يعني يعلمها للصبيان يعني يعلمهم هذا يعلمهم هذه الاحاديث ويعلمهم هذه الاحاديث ايضا تكلمنا عن ابن صياد وهل هو الدجال وقلنا بان الصحيح في ذلك ان ابن صياد ليس المسيح الدجال مع انه يعني فيه عنده خوارق وعنده قدرات ومع ذلك فليس الدجال كما رجح ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله لان ابن صياد يعني جاء في بعض الروايات انه مات ايضا كان في المدينه ومعلوم ان الدجال الدجال لا يستطيع ان يدخل المدينه ولا ان يدخل مكه المكرمه ف ابن صايد او ابن صياد ليس بالمسيح الدجال بل المسيح الدجال كما صح في حديث تميم الداري لما اسلم رجل موثق موجود في بعض الجزائر الموجوده في المشرق موثق بالسلاسل فسيخرج بعد ذلك يعني الله عز وجل يعني يفك اسره حينما ياتي وقت خروجه ووقت فتنته يخرج الدجال ويعيث يعني فسادا في الارض فالمسيح الدجال كما قلنا لكم موجود وموثق وهذا الحديث صحيح الحديث صحيح فليس بابن صائد او ابن صياد ليس بابن صائد ولا ابن صياد وتكلمنا بان المسيح عيسى عليه السلام بعد ان يقتل المسيح الدجال يذهب الى المدينه فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويحج ويحج المسيح عيسى عليه الصلاه والسلام بعد ان يقتل المسيح الدجال وتكلمنا ايضا عن مساله مهمه يعني بغض على البهائيه او القاديانيه الذين يزعمون ويلبسون على بعض الناس بان عيسى عليه الصلاه والسلام قد مات بان عيسى قد مات وان الله عز وجل حينما قال اني متوفيك ورافعك الي انه انه متوفى وفاه حقيقيه وقلنا بانه ليس هنالك دلاله في كتاب الله جل وعلا تدل على ان عيسى عليه الصلاه والسلام قد مات لان كلمه متوفيك يعني في لغه العرب يعني منفيه في استدلالي باربعه وجوه فمتوفيك حقيقه لغويه حقيقه لغويه في اخذه بجسده وبروحه ان الله الذي توفاه ياخذه بجسده وبروحه ايضا الوفاه كما قال اهل العلم محتمله للحال و ل الاستقبال وللماضي وللمرضي توفيك يعني توفيتك بالماضي او ساتوفاك او اني متوفيك الان فلا يجوز ان تحمل الوفاء لانه ان الله عز وجل قد توفاه بل قد يتوفاه في المستقبل لحمل له على وفاه اي مفارقه الروح للجسد ايضا التوفي هنا هو توفي يوم وليس توفي ماذا اي وليس التوفي بمعنى مفارقه الجسد لان الوفاه ذكرت ايضا في مساله النوم في قوله جل وعلا الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى المساله الرابعه كما قلنا لكم في الرد عليهم ان الذين زعموا بان عيسى عليه الصلاه والسلام قد مات حينما يسالون عن سبب موته ليس عندهم جواب الا جواب واحد وهو ان عيسى عليه السلام قد صلب وقد قتل قتله وصلب والله جل وعلا قد كذبهم بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهه لهم ولكن شبهه لهم فبهذه الردود الاربعه يعني لا يبقى لدى هؤلاء الناس اي دليل يستدلون به وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله لو كانت الوفاه وفات روح لو كانت المساله الوفاه وفات روح لما كان هنالك مزيه لعيسى عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام على غيره من الانبياء اذ ان جميعهم قد توفيا بروحي قد توفيا بروحي بل جميع البشر حينما يموت يتوفون يموتون فتذهب ارواحهم وكما قال الله جل وعلا ان تميت وانهم يميتون وكما قال الله جل وعلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فامات او قتل فالموت او القتل يعني تفارق فيه الروح الجسد فهذه وفاه هذه وفاه فليس هنالك مثل زياره عيسى عليه السلام نقول بان الوفاه هي وفاه روح بمعنى مفارقه الروح للبدن لكن عيسى عليه السلام ميزه الله عز وجل عن سلالة الانبياء بأن توفاه يعني أخذه كله هو روحه الروح والجسد كما تقول توفيت الدين ما معنى توفيت الدين يعني أخذت الدين كاملا توفيت الدين معنى توفيت الدين كامل فكما يقول توفى دينه بالصاع الوافي فأخذ يعني كل الدين كامل ولم يترك بعضه ولم يترك جزءا من فهذه الحيثيه الاخيره اخواني يعني يجب عليكم ان تنتبهوا لها في الرد على اهل الضلال والمساله هينه جدا هينه جدا لكن يعني من تعلم الله عز وجل يرفع قدره ويعلمه ما له يعلم اليوم ان شاء الله سنتكلم عن العلامه الرابعه من علامات يوم الساعه وهي خروج يأجوج يأجوج ومأجوج قال الناظم عليه رحمه الله قال وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فانه حق تهدم الكعبه وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فانه حق تهدم الكعبه يأجوج ومأجوج فيه لغتان لغه بالهمز ولغه بدون الهمز ف يقول تقول يا جوج وماجوج ويقول تقول يا جوج وماجوج يا جوج يا جوج وماجوج ويا جوج وماجوج فمن يعني همزهما جعل يا جوج من أجيج النار من أجيج النار وأجيج النار هو ضوؤها أجيج النار هو ضوؤها وحرارتها وسم وسم بذلك لكثرتهم كما النار تكون كثيره ولها اجيج لها نور قوي فسم س... سمي آ... يأجوج يعني سمي هؤلاء بیاجوج القوم لكثرتهم وشدتهم وقيل ايضا من الاجاج من الاجاج والاجاج هو الماء المالح الشديد الملوحه حتى من ملوحته انه يميل للمرار يمير. يميل يميل للمرار وبعضهم قال بأن هذان الاسمان يعني يأجوج ومأجوج هما اسمان أعجميان وليس بمشتقين وليس بمشتقين من معنى من المعاني وقال يعني مقاتل هما من ولد يافث ابن نوح عليه السلام ولد يافث ابن نوح عليه الصلاة ابن نوح عليه الصلاة والسلام ايضا يعني روى الطبراني من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اجوج وماجوج لهما او امه لها 400 امير لها 400 امير وكذلك ماجوج يعني اجوج امه لها 400 امير وكذلك ماجوج يعني يا اجوج بعض الناس يتصور يا اجوج وماجوج هم وما قبيله واحده لا يا اجوج قبيله وماجوج قبيله, ومأجوج قبيلة قال يوجو امه الله 400 امير وكذلك ماجوج ولا يموت احدهم حتى ينظر الى 1000 فارس من ولده يعني عندهم يعني انتاج للاولاد يعني انسان كما قال لا يخلف 2 و3 كما في هذا الزمان او 7 او 10 لا يموت الرجل منهم حتى ينظر الى 1000 فارس من ولده من الذكور 1000 فارس من ولده اهل التاريخ يتكلموا ايضا عن اولاد نوح عليه السلام قالوا اولاد نوح ثلاثه اولاد نوح ثلاثه سام وحام ويافث سام وحام ويافث فسام ابو العرب والعجم والروم سام ابو العرب والعجم والعجم والروم وحام ابو الحبشه والزنج والنوبه قالوا ويافث أبو الترك والسقالبة ويأجوج ومأجوج ويأجوج ومأجوج إذن أبناء نوح عليه الصلاة والسلام هم حام وسام ويافث فيافث وأبو الترك والسقالبة ويأجوج ومأجوج واليابانيين والصينيين هؤلاء من العرق الأصفر العرق الاصفر فهؤلاء يعني يعني سيخرجون في اخر الزمان طبعا يا اخوان يعني هنالك روايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وروايات عن علي رضي الله عنه في صفته يعني هؤلاء الناس في اطوالهم يعني ان بعض اطوال بعض اطوال يتصل الى 120 ذراع او 50 ذراع وبعضهم يعني طوله 120 ذراع وعرضه 120 ذراع ومنهم من يلتحف باحدى اذنيه ويفترش الاخرى يعني هذه يعني يعني روايات كلها يعني كلام يروى عن بعض الصحابه رضي الله عنهم لو صح من ذلك لعلوا يكون قد اخذ من الكتب قديمه يعني انسان او مخلوق له اذن وودن ينام تحتها يجعلها كالفرشه واذن ليتغطى بها يعني اكبر من اذن الفيل اكبر من اذن الفيل وروايه عن علي رضي الله عنه يعني قال منهم من طوله شبر ومنهم من هو مفرط في الطول لهم مخالب في موضع الاظفار يعني من ايدينا وانياب اضراس كاضراس السباع ولهم شعر في اجسادهم فهذه يعني هذا كلام وروايات وهم اصلا اشر من البشر لما قلنا بانه ابناء يافث اذا هم بشر من البشر وليسوا مخلوقات عظيمه او مخلوقات صغيره او مخلوقات لها شعر او ليس لها شعر وياجوج ومأجوج وخروجهم ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه واجماع لهم لذلك قالوا امر وامر ياجوج وماجوج اثبتي يعني اثبت لماذا اثبته لان خروجهم ثابت بالكتاب وثابت بالسنه وثابت باجماع الامه اما في أما الكتاب فقول الله جل وعلا حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون من كل مكان يعني كالسيل العارم يخرجون من كل مثال اما السنه الصحيحه في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى يوحي الى عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجال اني قد اخرجت عبادا لي لا يداني لا احد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور يعني فتنه تاتي خلفها فتنه ويبعث الله يأجوج ماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر اولهم على بحيره طبريه بحيره طبريه فيشربون ما فيها الاول فوج يمرون على بحيره طبريه يشربونها كامله ويمر اخرهم فيقولون لقد كان بهذه ما لقد كان بهذه ما ويحصرون عيسى واصحابه حتى يكون راس الثوري لاحدهم خيرا من 100 دينار خيرا من 100 دينار ايضا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يكون عشر ايات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابه وياجوج وماجوج ونزول عيسى ابن ابن مريم وثلاث خسوفات ونار تخرج من قعر عدن ابين هذا الحديث يعني آه حديث آه اصله يعني في مسلم من حديث ابي الطفي من حذيفه عن حذيفه بن اسيد الغفاري ايضا ولفظه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعه نذكر الساعه يعني يا اخوان انت يعني انظروا لحياه الصحابه رضي الله عنهم يعني كيف كانت مجالسهم كيف كانت مجالسهم حقيقه ليست كمجالس يعني تذاكرون العلم يتذاكرون امور الساعه يتذاكرون امور الاخره فاخذوا كانوا يتذاكرون فقال لهم صلى الله عليه وسلم ماذا تذاكرون قالوا نتذاكر ونذكر الساعه قال انها لن تقوم حتى ترى قبلها 10 ايات يعني الساعه لن تقوم حتى يرى قبلها 10 ايات فذكر الدخان والدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم وياجوج وماجوج وثلاثه خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيره العرب واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم وهذا ايضا يعني رؤيه من وجه اخر و كني فيها ابو حذيفه بابي صرح وقال فيه نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ترحل الناس وفي حديث اخر قال يمنعه الله من مكه والمدينه وبيت المقدس ايلن سئل الامام النووي عليه رحمه الله هل يأجوج ومأجوج من ولد حواء وكم تثبت انه يعيش كل واحد منهم سئل فاجاب عليه رحمه الله الامام النووي هم من ولد ادم هم من ولد ادم وحواء عليهما السلام عند اكثر العلماء عند اكثر فبلا ما يقيل انهم من ادم دون حواء من ادم دون حواء لان بعض العلماء يقول بان ادم احتلم فوقع يعني المني على الارض فاختلط يعني يعني روايات لا تصح وكما يعني جاء في بعض الاحاديث ان الانبياء لا يحتلمون ان الانبياء لا يحتلمون ف يعني الروايات يعني او الشيء الصحيح في ذلك الذي عليه اكثر العلماء ان يأجوج ومأجوج من ابناء ادم عليه الصلاه والسلام ومن حواء قال يعني النووي عليه رحمه الله في تعقيبه على من قال بانهم ليسوا من ابناء حواء فيا يعني ان هؤلاء لم يكونوا من ابناء حواء يكونون اخوتا لنا من الاب لكن هذا الذي يعني ورد في انهم اخواننا من الاب ليس بالصحيح قال ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله لم يرد هذا عن احد من السلف الا عن كعب الاحبار لا عن كعب الاحبار ويرده يعني الحديث الصحيح المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم من ذريه نوح ونوح من ذريه حواء ونوح من ذريه نوح ونوح يعني من ذريه حواء كما قلنا لكم وقطعا ف إذا لم يكونوا من أبناء آدم إن أبناء نوح عليه السلام فالطفان كما قال أهل العلم قد لم يبق شيئا رب لا تذر على الأرض لن الكافرين دير أخذ كل تدمر كل شيء يعني هذه الرياح وهذه الأمطار تدمر كل شيء ولا عاصم يوم من أمر الله كما قال نوح عليه السلام لابنه فما حمله نوح في السفينة هو الذي نجا هو الذي لجا وعاد عن ذلك لم ينجو غير ذلك لم ينجو يعني كل شيء من حيوانات البر حيوانات البر كله حمله نوح عليه الصلاه والسلام في السفينه غير ذلك لم ينجو ف حينما حصل الطوفان لم يكن من ولد نوح طبعا كل الناس ماتوا وبقي فقط ذريه حتى الذين نجو مع نوح لم يبقى لهم عقب رب العالين قال وجعلنا ذريته وهم الباقون فلذلك الناس كلهم من ابناء نوح الموجودون الان من ابناء نوح وغير ذلك لم يبقى احد من المؤمنين الذين خرجوا او صعدوا مع نوح في السفينه فقط بقيت ذريه نوح عليه السلام فاذا كانوا اخوان لنا من الاب كما يقول بعض الناس فان الله جل وعلا قد دمر او وامات كل شيء الا من الا نوح عليه السلام ومن ركب معه من ابنائه والمؤمنين ثم جعل ذريههم الباقين يعني جعل لهم عقب جعل لهم عقب ايضا يعني ذكر الامام ابن عبد البر الاجماع على انهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام اجماع انهم من ولد يافث ابن نوح عليه السلام وان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك فقال جزت ليله او ليله اسري بي فدعوتهم فلم يجيبوا فدعوتهم فلم يجيبوا فالناظم عليه رحمه الله قال وامر وامر يأجوج ومأجوج اثبتي فانه حق فانه حق فهذا كله يعني حق ثابت لوروده في الذكر كما قلنا لكم وثبوته عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ووجودهم يعني وجود اجوج ومأجوج لم يحله عقل لم يحله عقل ونحن قلنا لكم في اكثر من مره ان الشريعه اتت بمحارات العقول ولم تاتي بمحالاتها يعني تاتي باش بما تحار منه العقول ولم تاتي بالمحالات ولم تاتي بالمحالات وكل ما لم يعني يقبله عقلك فهو احد امرين اما ان يكون يعني غير صحيح واما ان يكون صحيح يعني اما ان يكون كما قالوا فساد ها خطا في النقل او فساد في العقل كل ما لم تعقله كل ما لم تعقله او لم تستطع ان تعقله هو احد امرين اما انه خطا في النقل او ماذا تساهل في العقل فاذا كان خطا في النقل رددناه يعني كان غير صحيح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم اما ان كان صحيحا في النقل في النقد على النبي صلى الله عليه وسلم ورده العقل فان هذا يكون فسادا في العقل ولذلك الصديق ابو بكر رضي الله عنه لم يسمى صديقا الا لانه كان مسلما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال له ان صاحبك يدعو بانه قد اسري له اسري في ليله من مكه الى بيت المقدس واننا نقطعه في شهر فقال لهم ان كان ان كان هو ان كان قاله فقد صدق فقد صدق هذا الشيء لا تحيله العقول وإنما قد تحارم وقد أثبت العلم الحاضر لأن الإنسان قد ينتقل في دقائق من بلد إلى بلد وفي ساعات يقطع الكرة الأرضية كاملة يقطع الكرة الأرضية كاملة في زمنهم كان هذا الشيء مستحيل هذا الشيء مستحيل لكن في هذا الزمان أصبح هذا الشيء غير مستحيل ولذلك قالوا صدقوا يعني في خبر السماء ولا اصدقه يعني في الانتقال يعني من, من مكه لبيت المقدس فما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم لابد لنا ان نسلم به تسليما ولذلك يعني روى الجماعه الا ابي داوود بن حديثي زينب بنت جحش رضي الله عنهما قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها قالت قلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث نعم اذا كثر الخبث وهذا الذي يعني قاله صلى الله عليه وسلم اشار فيه الى ان الذين فتحوا من السد قليلا هم ياجوج ماجوج وماجوج وان الله عز وجل لم يلهمهم ان يقولوا بعد رقبي وفتحي ان شاء الله فاذا يعني قالوها فيعني يعني يفتحون هذا الثغر ويخرجون الى الناس يخرجون الى الناس في كل يوم يفتحون ويقولون غدا يعني يفتحون مقدار درهم فتحه صغيره في الجدار الذي سنتكلم عنه الذي بناه يعني ذو القرنين فيقولون نخرج غدا نخرج غدا طبعا ليس سو سو امه الصين كما يظنون بعض الناس او الترك هم قوم يعني بنى عليهم بنى عليهم ذو القرنين يعني صورا لن يخرجوا منه حتى يعني ينقب هذا النسور لا حتى ينقب هذا السر قد يتبعهم بعد ذلك الصينيون يتبعهم الامريكيون هذا لا هم لكن هم ثابت عنهم في القران ثابت ان ذي القرنين وقد بنى عليهم يعني آآ آآ صورا ففي كل يوم يحفرون ولا يقولون ان شاء الله يقولون غدا نكمل في نهايه المقاص يعني يقولون او احدهم الله عز وجل لهم فيقول غدا يعني باذن او ان شاء الله سنخرج فياتون ثاني يوم واذا قالوا ان شاء الله يبقى هذه الطبقه هذه الفتحه فبعد ذلك يكسرون هذا الجدار يكسرون هذا الجدار ف الذي يعني حبسهم كما يقول يعني اهل العلم هو الاسكندر وبعضهم يقول يعني هو نفسه ذو القرنين الذي ثابت في القران ان اسمه ذو القرنين بعضهم يقول بان الاسكندر المقدوني هو نفسه ذو القرنين اما من يقرا سوره الكهف وفي اخر سوره الكهف يقرا قول الله جل وعلا قالوا يعني حينما قال فوجد من دونهم قوما لا يكادون يفقهون قوله قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج ان اجوج وجوج مفسدون في الارض فيعني مفسدون بماذا انهم يقتلون الناس وينهبون ويسرقون ويخوفون ويهلكون الزرع ويفعلون الخبائث فشكو لذي القرنين من افسادهم فقال لهم هل نجعل لك خرجا اي جعل نخرجه لك من اموال الخرج الجعل كما تعلمون إخواني أو يعلم بعضكم هو يعني مال مقابل حصول هذا الشيء يعني هناك أجر وهناك شيء اسمه الجعل الأجر يأخذ الإنسان سواء يعني حصل هذا الشيء أو لم يحصل هذا الشيء الجعل إذا كان مثلا عبد هارب أو دابة هاربة فيقول بعض الناس يعني من آتى بهذه الدابة أو آتى بهذا العبد فله جعل المال والفرائض تماما كما يفعل انه مدفوع في راس فلان كذا ومدفوع في راس فلان كذا من اتى براسه فانه ياخذ هذا المال ف هؤلاء القوم الذين اتى اليهم ذو القرنين شكوا اليه من افساد يأجوج ومأجوج وقال له هل نجعل لك خرجا يعني جعلا اذا انت بلغت تحصل على واذا لم تستطع البناء فليس لك اي درهم ليس لك اي مال واي درهم فهذا يعني هذه القراءه خرجا وقرا يعني حمزه والكسائي وخلف خراجا هل نجعل لك خراجا نعطيك في كل مره وهو المال المضروب على الارض يؤدى كل عام يعطيك يعني ده مال تبقى تاخذه اذا انت يعني جعلته بيننا وبينهم صد قالوا هذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خراجا في قراءه خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد ما هو السد؟ السد هو الحاجز وهو الفاصل فلا يصلون إلينا لأن هذا السد والحاجز يحجز بينهم وبين غيرهم فقال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير أي ما مكنني الله عز وجل فيه من القوة ومن العلم وكذلك طلب الثواب ورفود المقال خير أي أفضل مما يعطونني يعني يتا يعني يتكلم بنعمه الله جل وعلا قال ما مكنني ما مكنني فيه ربي خير دائما اهل الفضل وهذه فايده لكم يا اخوان دائما الانسان يجب ان يذكر فضل الله عز وجل حتى لو كان فقير وكلنا حينما يقرا يعني قصه موسى عليه الصلاه والسلام ويتعجب قال فلما تولى الى الظل قال رب اني بما انزلت الي من خيرا فقير يعني هنا لم يقل يا رب لم ترزقني نسب الفقر لمن نسب الفقر نفسه قال انت يا ربي عطيتني ورزقتني مع انه يعني خرج شريدا طريدا خائفا ليس معه شيء لكن مع ذلك يعني شكر نعمه الله عز وجل عليه نعم يا اخوان نعم كثيره من الله عز وجل علي. نعمه البصر نعمه السمع نعمه العقل اعظم نعمه نعمه الدين نعمه الدين فموسى عليه الصلاه والسلام فلما تولى الى الظل قال ربي اني لمعزلت اليا من خير فقير فنسب الفقر لنفسه ولذلك عمر وخطاب رضي الله عنهم قال لي لا اكل هم الاجابه لكن اكل هم الدعاء يعني كيف اتادب او كيف اطمئن الله عز وجل فاذا الهمت الدعاء ضمنت الاجابه اذا الهم الانسان الدعاء كيف يدعو الله عز وجل يضمن الاجابه فهنا قال ما مكنني فيه ربي خير يعني انا لست بحاجتكم الله عز وجل قد اعطاني المال واعطاني القوه واعطاني العلم واعطاني اسباب التمكين لكن قال فاعينوني بقوه ما هي القوه القوه يعني يعني الا اتقوى بها وفعل ايضا ومساعده منكم اجعل بينكم وبينهم ردم الردم اكبر كما يقول العلماء واعظم من السد اكبر واعظم من السد ان طلب منه ان يجعل بينهم سد فذو القرنين قال اجعل بينكم وبينهم ماذا ردم الردم اكبر من السد واعظم من الصد فجاءوا يعني في يعني فحفروا بين الصدفين يعني الناحيتين من الجبل الجي كان جبلين فالناحيتين من الجبل تسمى الصدفة فلانهما قالوا ماذا يتصادفان بمعنى يتقابلان تقول لقيت فلان صدفة يعني قابلته الصدفة معناها ماذا المقابله فالصدفه معها فالصدفان ان هذا الجبل يصادف هذا الجبل بمعنى ماذا يقابل هذا الجبل فامرهم يعني ان يحفروا بين الناحيتين من الجبل قال بعد ان حفر قال اتوني زبر الحديد اي قطع الحديد فجعل الاساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد بعضها فوق بعض وجعل بينهما الحطب والفحم حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا فنفخوا النار حتى اذا جعله يعني اي جعل الحديد نارا او كنار قال اتوني افرغ عليه قطره بعد ان ذاب الحديد افرغ عليه ماذا النحاس فجعلت النار تاكل الحطب وتصير النحاس مكان الحطب حتى لذم الحديد النحاس وللعلم يا اخوان في هذا الزمان اكتشفوا ان يعني حين ما يخلق الحديد بالنحاس يعني تخرج لنا ماده صلبه جدا فبعض راي يقولون كان طولهم 100 فرسخ وعرضه 50 ذراعا وارتفاعه 200 ذراع وطول الجبلين اللذين بني بينهما 100 فرسخ قال الله جل وعلا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا هنالك فائله يذكرها اهل التفسير بقول الله عز وجل فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا العرب اذا ارادت ان تبين صعب مساله تنقص منها حرف يعني قال الله عز وجل فما لم يقل فما استطاعوا انما قال فما استطاعوا ان يظهروا يعني ان يظهروا عليه هذا مستحيله هذه مستحيل لكن قالوا وما استطاعوا بالتاء في الاولى قالوا فما استطاعوا ان يظهروا فالعرب اذا انقصت حرف يعني تدل على الصبع ان لا تستطيع ان تنطقها لا تستطيع فهي صعب في اللفظ وصعب في المنال وفي التحقيق قالوا ولكن قالوا وما استطاعوا له نقب يعني نقب ممكن النقب ممكن ولذلك دعم اللغه العربيه كلها قال ويجد فيكم ونض يعني حتى الكلام يعني تجد فيه يعني متناسب لغه العربيه تناسب ولذلك يعني موسى او الخضر قال ذلك تاويل ما لم تصطع عليه صبره ما لم تصطع عليه صبره فهنا يعني حذف للتاء حتى تصعب الكلمة فالعرب إذا صعبت الكلمة دل هذا على صعوبة ماذا؟ منالها على صعوبة منالها فلابد من التفريق بين قبل لجل فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة فما استطاعوا لأن الحرف صعب وقد رفعت منه التاء فهذا يدل على استحالة ماذا؟ أن يظهروا على هذا الردم وأما نقبه فيستطيعون نقبه يستطيعون فلا استطيعون يعني خرقه للصلابتي وسمكه ثم قال ذو القرنين قال هذا رحمه من ربي هذا رحمه من ربي يعني رحمه لكم ها وليس بذكائي فاذا جاء وعد ربي فعله دكاء وكان وعد ربي حقا تخرج اجوج وماجوج وسينخبون هذا الجدار ويفسدون في الارض وكما روى الامام احمد عليه رحمه الله والترمذي وحسنه وابن حبان وغيرهم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأجوج ومأجوج لا يحفرون السد كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فيخرقونه او فتخرقونه غدا فيعيده الله اشد ما كان حتى اذا بلغ مدتهم واراد الله ان يبعثهم على الناس قال الذي عليه ارجعوا فتغرق فتخرقونه غدا ان شاء الله تعالى واستثنى قال فارجعون فيجدونه كهيئته يعني مخروق شيئنا تركوه فيخرقوه فيخرقونه فاخرجون على الناس فيخرجون على الناس هذا حقيقه يعني هذا في اخر الزمان سيخرج هؤلاء القوم و يعني يتعدوا يتعدون على الامه ايضا يعني في حديث مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعا عن بعد ان ذكر الدجال وقتل عيسى عليه السلام له قال ثم ياتيه يعني عيسى قوم وقد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه بينما هم كذلك إذ اوحى الله الى عيسى ان قد اخرجت عبادا لي لا يداني لاحدهم بقتالهم فحرز عبادي الى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وفي روايه لمسلم ثم يسيرون حتى ينتهوا الى جبل الخمر وهو جبل جبل بيت المقدس يقولون لقد قتلنا من في الارض قتلنا من في الارض يتسائل لا يسيرون في مكان الا يقتلون كل شيء يقتلون الناس وياكلون الدواب ويشربون الماء فيقولون هل نم فنقتل من في السماء فيرمون دون الشابهم يعني سهام الى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبه دما يعني ترجع فتنه لهم انهم يظنون بانهم قد قتلوا ايضا اهل السماء فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الله تعالى فيرسل الله تعالى عليهم النغف عليهم النغف وفي روايه دود كالنغف في اعناقهم وهذا النغف معروف يوجد في انوف الابل والغنم حينما بعض الناس يذبح يعني البعض الغنم يجد في انوفها هذا هذا هذا بالدود و فالروايه قال فيصبحون موتا كموت نفس واحده كيف النفس تموت واحده هؤلاء يموتون موته واحده في لحظه واحده فيقول المسلمون الا رجل يشري لنا نفسه الا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه يعني احتسب نفسه لله عز وجل لانه ليس فيها مجال للرجعه ان يدخل بين اجوج وماجوج ليس فيها مجال للرجعه قال فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه قد وطناها على انه مقتول خلاص يعني كيف الانسان يقوم بعمليه الشهاديه هذا الذي يدخل يعني عندي اجوج وماجوج ترى لان سيتقطع قطعه قطعه لن يبقى منه جزء اذا وقع بين هؤلاء القوم فينزل فيجدهم موتا بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين الا ابشروا ان الله عز وجل قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرقون مواشيهم فما يكون لها مرعا الا لحومهم ف تشكر منه يعني احسن ما شكرت عن شيء وحتى ان ذواب البحر تسمن ذواب البحر تسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمامها تسمن ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملئه ملئه زهمهم ونتنهم اي ريحهم من الجيف فيؤذون الناس بنتنهم اشد من حياتهم يعني يعني هم في حياتي يعني مؤذون وبعد ما ماتهم ايضا مؤذونا بنتهم قال فيؤذون الناس بنتهم اشد من حياتهم فيستغيثون بالله فيبعث الله ريحا يمانيه غضراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع عليهم الذقمه ويكشف ما بهم بعد ثلاثه ايام وقد قذفت الارض جيفهم في البحر وفي صيحه مسلم فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله فيرسل الله تعالى طيرا كاعناق البخت يعني مثل سنام الابل فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكون معه بيت مدر ولا ولا وبر يعني الا وغسله هذا الماء الا وغسله هذا الم بقى فهذه نهايه يعني يا اجوج وماجوج في اخر الزمان يغسل الله عز وجل منهم الارض وينجي عباده منهم ونحن ان شاء الله يعني سنكمل الكلام عن هدم الكعبه ان شاء الله ونكمل حتى ننهي الكلام عن الايات او العلامات واشارات الساعه الكبرى ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم